ثمانية وكان بعنوان كم شروح العبادة ليس كذلك كم شروح العبادة فكما سبق، فالعبادة هي تعرفها فضل فضل جزاك الله وكي. أن العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنه واضربنا على ذلك أمثالا وهذه العبادة لكي تقبل عند الله تبارك وتعالى لا بد لها من شروط هذه العبادة كي تقبل عند الله سبحانه وتعالى لا بد لها من شروط. قال كم شروط العبادة؟ قال ثلاثة. الأول صدق العزيمه قال هو شرط في وجودها. والثاني إخلاص النية. والثالث موافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يذان إلا به. وهما شرطان في قبولها. لاحظ العبارات ودقه الكلام. قال الأول ثلاثة شروط. ثلاثة شروط. الشرط الأول من هذه الثلاثة شرط في وجودها في وجود العبادة. الشرطان الآخرين شرط في قبول هذه العبادة في قبول هذه العبادة. يعني معناه قد توجد العبادة لكنها لا تقبل. وعلى الشرط الأول أنه لا توجد العباده الا به الا به يعني لن توجد عباده الا بهذا الشرط الأول قال وهو صدق العزيمه هو في السؤال الذي بعده قال ما هو صدق العزيمه تفسير وتفصيل لمعنى الشرط الأول وهو الذي شرط في وجود العباده وهو على المعنى أيضا عند افطلاح الأصوليين أن الشرط يلزم من وجوده وجود ومن عدمه عدم بالفعل وجد صدق العزيمة وجدت العزاد لم يوجد صدق في العزيمة لا توجد عزاد نضرب مثالا أو نبين الأول معنى صدق العلمية ثم نضرب المثال قال ما معنى صدق العزيمه قال هو ترك التكاسل والتواني الترى يعني وبذل الجهل في أن يصدق قوله أو أن يصدق قوله بفعله أو أن يصدق قوله بفعله يعني أن يصدق الإنسان قوله بفعله يعني أن يكون كلامه أو أن يكون فعله موافقا لكلامه. قال تعالى: يا أيها الذين امنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقسم عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. هذا المثال، هذا المعنى هو في بيان معنى صدق العظيم، صدق العظيم. كما ذكرنا وجد صدق في العظيمة، وجدت العباد، وجدت العباد. واذا وجدت العبادة افتقرت الى شرطين اخرين حتى تقبل يبقى شرط اجاب وشرطين قبول شرط الايجاد اللي هو صدق العزمة صدق العزيمه يعني ترك التكاسل الثاني كما ذكر نضرب لك مثالا يبين هذه المساله انسان يظل يقول نفسي أقوم الليل نفسي أصوم وأقوم أتمنى أن أتصب أتمنى كذا أتمنى كذا هذا لو صدقت عزيمته سيعمل لهذا العمل سيعمل لهذا العمل يعني إنسان يود أن يقوم الليل لا يكفي مجرد انه يتمنى ذا لا هذا ليس صدق العزم انما هذا تمن إنما صدق العزيمه ماذا انه إذا خطر على قلبه العمل سعى في ايجاد هذا العمل سعى في إيجاد هذا العمل ولذلك العزيمه تكون في العمل في حالين حال قبل بدايه العمل انه يعزم في بدايته ليقوم به ويعزم في اثنائه على أن يستمر عليه ولذلك كما قال العلماء العزم هو استجماع قوى الاراده على الفعل إذا صدق العزيمة أن الإنسان أو يود أن يعمل خيرا طاع عباد نعم لكن أين صدق العزيمه هو عنده عزيمة انه يعمل يريد أن يعمل لكن ليس عنده صدق عظيم. لماذا لو أنه لو وجد صدق العزيمه لا قام وعمل قام وعمل كما قال الله سبحانه وتعالى طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدق الله لكان خير له طاعة وقول معروف كل إنسان يرد أن يعمل طاعة ويعمل خير ونحو ذلك طاعة وقول معروف كلام جميل كلام طيب لكن أين الفئر؟ أين الفئر؟ ولو صدقوا الله فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان له. فإذا عزم الأمر يعني ماذا؟ جاء وقت التنفيذ لا يعمل لماذا؟ لأنه ليس عند صدق في عزمته هو يريد أن يعمل لكن ليس هناك صدق في العزمه نضرب لك مثالاً آخر عملي أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابي الجليل انس من النضر رضي الله عنه هذا الصحابي الجليل لما جاء المسلمون بعد بدر منتصرين كان هذا الصحابي ممن لم يشهد بدراً وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعزم على الناس يوم خرج لقتال المشركين في بدر فلما رجع المسلمون وسمع كل من لم يخرج بالمعركة والجميع كان يعتقد أنها مجرد اعتراض قافلة قافلة أبي سفيان فلما جاء جيش المسلمين وعلم أهل المدينة الذين لم يخرجوا بأن هذا الجيش الذي خرج لقتال أو خرج لاعتراض قافلة مكونة من أربعين رجل واجه جيشا عرمرم وانتصر عليه ونال منهم من نال الشهادة حزن كثير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ما شهدوا هذا المشهد منهم هذا الصحابي الجليل الذي صدق في عذنه قال أول مشهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم لا اشهده وحزن ثم قال والله لو جعل الله لنا معهم لقاء لا أري الله ما يحب أو كلمة أحد لو حصل لقاء آخر مع المشركين لا أري الله ما ما يحب هذا عنده صدق عزنا بإذن الله هذا عزم هذا عزم إنه لو جاء وقت هذه العبادة له يفعله هذا عزم إذا جاء وقت آخر للعبادة سيفعلنا فلما جاء الوقت خرج وقاتل بما يدل على صدق هذه العظيم. إنما لو كانت هذه العزيمه غير صادقه لو كان جاء الوقت لا توانى تراخة وتكاسل أو انشغل أو نحو ذات. لكن هذا لما كان صادقا فيما قال صدقت عزيمته وصدق في عزيمته فلما كان يوم أحد كان من أشد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عملا وقتالا رضي الله عنه حتى أنه يروى هذا المشهد العظيم في حقه ساعه الثغر والذي بعده استشهد رضي الله عنه فلما حدثت الثغرة في صفوف المسلمين واضطربت الصفوف وقعد من قعد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفر من فر فدعل انس رضي الله عنه يمر به يقول لما قعدتم يقولون قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعل يقول لهم قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم جعل يقول اللهم إني ابرا إليك مما فعل هؤلاء يشير للمشركين واعتذر إليك مما فعل هؤلاء يشير ليه أصحابه الذين قعدوا ثم انطلق يقاتل في احرج ساعة المعركة ساعة ماء تكلبت السيوف والرماح والنبال على رسول الله صلى الله عليه وسلم واضطربت صفوف المسلمين اضطرابا عظيما انطلق في هذه المطحنه والمعمع العظيمة يقاتل في سبيل الله فلقيه سعد بن معاذ فقال الى اين يا انس الحال حال صعب جدا المعركه في حاله حرجه جدا الى اين تذهب انت فقال والله يا سعد إني أجد ريح الجنة من ورائي أحب فانطلق فقاتل حتى قتل رضي الله عنه ولم يعرفوه يوم قتل ولم تعرفه إلا أخته عرفته من بنانه ما عرفوه من هيئته ولا شكله وكان قد ضرب أكثر من ثمانين ضربه رضي الله عنه هذا مثال في صدق العظيمة، كذلك أيضا هذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبايع، وخرج وقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر أسلم أيام خيبر جاء النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، فجاء فقال يا رسول الله إني قد دئتك أواعك، فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر وقاتل، فغنم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما غنم قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين الجيش ما غنوا على الفور ولم يكن الرجل موجودا ساعة القسم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفظ له نصيبه من القسم فلما جاء الرجل قام إليه أصحابه وقالوا هذا قسمك قسم رسول الله وسلم الغنائم بين القول وهذا قسم. فنظر الرجل إلى ما ترفوه له، وأخذه وانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما على هذا بايعتك، إنما بايعتك كي ارمى بفهم منها هنا فأقتل، فأموت في سبيل الله، فأموت في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم. إن تصدق الله يصدق فخرج الرجل يستكمل المعارك فقتل فجيء به رضي الله عنه محمولا وقد رمي بسهم في المكان الذي اليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله تصدقها هذا مثال في صدق العزيمه كلام مع فعل كلام مع فعل إذا لا بد من وجود العبادة صدق العزيمه يعني هم وفعل لا يكفي مجرد مجرد الكلام لا هم وفعل فإذا حصلت العزيمه وجدت العزيمه مع صدق صدقي هذه العزيمه وجدت العبادة ثم إذا وجدت العبادة ينظر إلى الشطين الآخرين وهما إخلاص النية وموافقة الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدان إلا به يعني باختصار العبارة الأخيرة ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل إذن الإخلاص والمتابعة قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني الإخلاص أن تؤدى هذه العباده خالصة لله عز وجل الاتباع أن تكون موافقه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هذه شروط العباب شروط وجودها شروط فلح شروط وجودها صدق عزيز شروط قبلها نية واتباع أما النية فسأتي سؤال عليها والمقصود بها الاخلاص أما الاتباع هو موافقة الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم لا موافقة الأهواء حتى وإن استحسنت الأهواء ما استحسنت كثير من الناس يستحسن أشياء هي ليست من الشرع الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني على سبيل المثال هذا الذي مثلا احدث ايام الصيام البدعي مثلا او هذا الذي احدث صلوات بدعيه او هذا الذي احدث اي نوع من العبادات البدعيه كمثلا تسبيح لم يرد في كلام الرسول ويلازمه ويواظب عليه ونحو ذلك هذا وان استحسن هذا الفعل فهو مردود ولا تكون هذه عبادة لماذا؟ لأنها افتقدت شرطا من شروط قبولها عند الله تعالى وجد صدق عزيمة؟ آه وجد. وجد نية صالحة؟ وجد لكن لم يوجد اتباع مثال على صدق العزيمة والنية الصالحة وترك الاتباع القساوسه والرهبان والاحبار كل هؤلاء يتعبد بل بعضهم خصوصا الرهبان والأحباء والرهبان يتصومعون ويظلون في عباده ان هؤلاء صدقوا العزم فيما ارادوا صدقوا العزم ارادوا ان يتعبد يختلي وكذا اختلى وتعبد اخلص النيه اخلص النيه هو يظن انه يرضي الله بذلك لكنه فقد الاتباع ولذلك كان عمر رضي الله عنه يمر بالراهب في صومعته يبكي ويقول يا راهب وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة طفلا نار محمد نسأل الله العافية وجوه خاشعة خاشعة صحيح بيتعبد بإخلاص وبقاء غيره لكنه فقد الاتباع الخوارج الخوارج وعلي يقاتلهم يرفعون المصالح الخوارج كانت عبادتهم تسبق عبادات الصحابه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يحقر أحدكم صلاته الى صلاتهم وقراءته الى قراءتهم ونحو ذلك ولماذا ردت عليهم هذه العبادة لأنها لم تكن موافقه لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا لابد في العبادة من وجود ثلاثة أشياء الأول شرط في وجودها وهو صدق العزم الثاني والثالث شرط فيه قبولها أن تكون خالصة لله موافقه له ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال في السؤال الذي بعده ما معنى إخلاص النيه اللي هو الشرط الثاني قال هو ان يكون مراد العبد بجميع اقواله واعماله الظاهره والباطنه ابتغاء وجه الله تعالى ان يكون بكل اعماله يريد وجه الله لا يريد احدا غير الله قال الله عز وجل وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين خلسه مخلصين له الدين مخلصين له العباده في هذا الدين من كل شائبه بان تكون العباده له وحده سبحانه وقال تعالى وما لاحد عنده من نعمه تجز الا باذن ربه ذلك العبد الصالح ابو بكر مثال والايه في عموم المعنى كل عبد صالح اذا اراد ان يقبل عمله فانه لا يبتغي بذلك الا وجه الله تعالى وما لاحد عنده من نعمه تجل هو لا يريد من الناس جزاء انما يريد وجه الله ولذلك قال تعالى ايضا انما مطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. لا يريد من الناس لا جزاء ولا شكور ولا ثناء ولا ولذلك سمي الرياء الذي هو ضد الإخلاص رياء من المراءة وطلب الرؤية أي أن صاحبه يطلب رؤيا الناس لعمله ولا ينشغل برؤية الله له أو أنه يطلب رؤية الله ورؤية الناس لذلك سمي مرائيه لأنه يريد أن يرى الناس عمله ولذلك هذا العمل غير خالص وقال تعالى من كان يريد حرف الآخرة نزد له في حرفه يعني ساجد الخير في الآخرة ومن كان يريد حرف الدنيا اللي يريد الجزاء في الدنيا نؤته منه نؤته منه كما جاء في حديث أبي هريره أول من يقضى عليهم يوم القيامة ثلاثه قارئ ومنفق ومجاهد أول من تسعر بهم الناس واختصار معنى الحديث لأن الثلاثة ما كانوا يفعلون إلا لأجل الناس من كان يريد ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منه ولذلك يقال له لكل واحد منهم إنما فعلته ليقال عنك قارئ مجاهد مونف وقد قيل نؤته منه خلاص انت كنت تريد الجزاء الذي هو في الدنيا وهو أن يتكلم الناس فأنك منفق أنك مجاهد أنك جواد قبخي من كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نفسه يبقى ولياذب الله عدم وجود الإخلاص في العبادة مضيع لثوابها وأجرها وإن وجد الإنسان لها فضى في الدنيا إنما هذا ياخذه من الناس أما الذي يريد أجره في الآخرة فإنه ينتظر الأجر من الله ولا ينشغل أكان من الناس أجر وشكر أم لا والإخلاص عزيز الإخلاص عزيز أعظم باب الشيطان يحاول أن يرشده عليه هو باب الإخلاص لماذا؟ لانه هو المبطل للعبادة إذا فقد وهو سبب قبول العبادة إذا أجل. ولذلك تجد النفس الشيطان والنفس يتسلط على الانسان الشيطان يوسوس والنفس كذلك تهوى وكل منهما يلبس على الانسان لاجل ان يراي بعمله يريد النفس يعرف أنه هو فعل شيء فلان في الفلان ولو بأي صوره من الصور وليكن من باب حتى يعمل الناس مثلك وهذا باب جائز بضوابط ذكرناها قبل ذلك لكن الإخلاص أن ينشغل الإنسان بأن لا يكون عمله إلا لوجه الله سبحانه ولذلك العلماء عرفوا الإخلاص بتعريفات كثيرة جدا منها قالوا هو إفراض الحق سبحانه بالقصد في الطاعة تقصد من في عبادتك وطاعتك واحد وقالوا أيضا هو تصفيه الفعل عن ملاحظة المخلوق هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوق هو يريد أن يلاحظها الخالق هو ليس المخلوق. وقيل هو التوقي من ملاحظة الخلق حتى عن نفسك إن الإنسان يتقن من الناس يعرفه عمله الذي يعمل وقيل أيضا التنقي من مطالعة النفس أي الإخلاص يعني هو التنقي من مطالعة النفس يعني أن ينقي الإنسان عمله من مطالعة النفس له النفس تبقى شايف العمل وترى وتعجب به هذا يؤدي إلى أنها لا تخلص ولذلك الإخلاص عزيز أي نعم وأجره عظيم عند الله سبحانه ومن عمل العمل واخلص فيه وابتغى به وجه الله وصرف نفسه عن المخلوقين ولم ينشغل بهم سخر الله له من الأسباب ما يرضيه باذن الله في الآخرة ويجعل باذن الله له الخير ربما في نفوس الناس على سبيل المثال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني أعمل العمل من الخير فيتحدث الناس به أو يكون ذلك لياءا الناس يجوا بعد كده يقولوا علي أنا قلت عملت الشيء الفلاني كويس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما ذلك من عادل بشرى المؤمن أو كما قال إنما ذلك من عادل بشرى المؤمن ربنا بيبشرك إن عملك قبل يوم يرسل إليك واحد من الناس ما اطلع على هذا العمل إلا بقدر الله لما العمل طلع لما العمل حصل يوم لهذا الإنسان يثني عليك يتكلم في حق كلام الطيب يشكرك على هذا العمل عاجل بسرعة من الله سبحانه وتعالى. أما الذين ينشغلون بالناس فلا يمالون إلا صخط الله وسخط الناس. الناس على طول يقولوا شوفوا الرسول. شوفوا بكل ده بيعمل عشان يعني إحنا نقول من تقويس وفيكوا عليه يوم الناس صخط لي من أرب الناس في صخط الله صخط الله عليه. وأفقط عليه الناس نسأل الله العافية ولذلك اخلاص النيه أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى ظاهرا كان باطنا ثم قال ما هو الشرع الذي أمر الله تعالى ألا يدام إلا به هو كلام راجع على الاجابه في السؤال الثامن اللي هو المتابعة اللي هو الشرط الثالث في شروط الايه العباده والشرط الثاني في شروط قبول العباده انه يكون العمل موافق للشرع الذي أمر الله الا يدان الا به فبي هذا الشرع قال هي الحنيفيه مله ابراهيم عليه السلام الإسلام يعني الإسلام قال قالت قال وتعالى ان الدين عند الله الإسلام. هذا هو الشرع الذي أمر الله يدان الا يدان به إلا يتعبد بغير الإسلام على أي ملة كانت أو وجهة كانت فإن عمله هذا لا يكون مقبولا وهذا الذي جاء به ولو سماه شرعا فهو ليس الشرع الذي أمر الله أن يدان به فيقولون شريعة اليهود شريعه النصارى شريعه كذا شريعه كذا واصطلاحات كمان حديثه الشرعيه الدوليه والمجالس التشريعية ونحن ذلك كل هذا مردود على صاحبه ولا يعد شرعا معتبرا اما الشرع المعتبر فهو شرع الاسلام شرع الاسلام. إن الدين عند الله الإسلام إن الشرع الذي يجب أن يتبع هو شرع الإسلام قال تعالى أفغير دين الله يبغون وله اسلم من في السماوات والارض طوعا وكره أفغير دين الله يبغون يعني أفغير دين الله الذي هو الإسلام يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طبعا وقال الكل أسلم إذا كانت جميع المخلوقات أسلمت فكيف لهم أن يبتغوا شرعا غير شرع هذا الإسلام ولذلك فالله سبحانه وتعالى يخبرهم أن المخلوقات كلها أسلمت لكن هناك من أسلم قصرا وقهرا واضطرارا وهناك من أسلم حبا واختيارا فكونوا ممن اسلموا حبا واختيار ولذلك فالاسلام الذي هو الشرع الذي جاء به الرسل ولا سيما شريعه محمد صلى الله عليه وسلم فانه هو الشريعه والدين والمل والاسلام شريعه وعقيد أو عقيدة وشريعة عقيدة شريف، والعقيدة واحدة في كل زمان لا تتغير. لدن آدم إلى محمد صلى الله عليه وسلم. العقيدة واحدة، والشريعة ربما تتغير. العقيدة واحدة، والشريعة ربما تتغير. فشريعه مثلا إبراهيم غير شريعه موسى غير شريعه المسيح غير شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لكن الكل بعد ذلك مامور باتباع شريعه واحده هي شريعه محمد صلى الله عليه وسلم ودين محمد صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي الا مات كافرا وهذا يدل على وجوب اتباع شريعه محمد صلى الله عليه وسلم ودين محمد صلى الله عليه وسلم وان كان الدين وش اي العقيده اي الملل اما الشريعه تختلف على سبيل المثال كان في شريعه يعقوب عليه السلام يباح الزواج من الأختين الشقيقتين مثلا فقد تزوج يعقوب من أختين شقيقتين وكانت إحدهما أم أحد العشرة إخوة يوسف أحد عشرة إخوة يوسف العشرة إخوة, إخوة يوسف وكانت أختها الأخرى هي أم يوسف ومن مثلا لكن هذا في شريعتنا محرم كان في شريعه المسيح عليه السلام مشروع صوم الصكوت اني نظرت للرحمن نظرت للرحمن صوم فلن اكلم اليوم كنسي هذا الصوم حر في شريعته وهكذا حكم كان كانت كثيره في التشريع تكن في شريعه ولا تكن في شريعه أخرى. اما المله العقيده واحد كل من جاء من الانبياء قال اعبدوا الله ما لكم من اله غير ولو تغيرت الشرائع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الانبياء اولاد علاء ديننا واحد نحن معاشر الانبياء أولاد على الله بيننا واحد يعني كما يتزوج الرجل من اكثر من امراه فتمجب كل امراه منهم ولدا او اولادا كل ولد من هؤلاء الاولاد ينسب الى اب واحد الاصل كله الى اب واحد وان تغيرت الامه كذلك الشرائع كالأمها والعقيدة كالأب الوشي فالأنبياء إخوة لعلا إخوة لعلا أبوهم واحد يعني أي ملتهم عقيدتهم وحيد وإن تعددت شرائعهم كما تتعدد أمهات ونساء الرجل الواحد فالإسلام هو الدين الذي أمر الله أن يتبعه قال الله سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفه نفسه هي ملة محمد هي ملة موسى هي ملة عيسى هي ملة ادم ملة ابراهيم هي ملة جميع الانبياء ولماذا خص الله ابراهيم عليه السلام ولم يقل ومن يرغب عن ملة ادم ذلك لان ابراهيم هو أكثر الأنبياء تنازعا بين أهل الملل فقد ادعت اليهود أنهم أنه يهودي وادعت النصارى أنه نصراني الكل يتنافس على هذا النبي ويتشرف بانتخابه إليه إذن كلكم متفقون على ذلك إبراهيم لم يكن إلا مسلما موحدا فمن يرغب عن هذه الملة فقد سفيها نفسه وقال تعالى ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسر إلا يبتغي ملة غير غير ملة الإسلام إلا شرع غير شرع الاسلام لن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين وهذه الايه فيها دليل على بطلان كل شريعة وكل دين يتبع بعد شريعة الإسلام وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز الإنسان أن يقول بجواز اتباع أي شريعة غير شريعة محمد ومن قال غير ذلك فهو ضل مضل يوشك أن يكون كافرا ولو كان هو أكبر منصف العالم في الوظيف الدينية فإنه لا يجوز أن يقول إنسان أنه يجوز أن يدين الناس بغير دين الإسلام من باب تفشح هذه الملل وانها كلها ملل صحيح وان يجوز أن كل هذه الملل تكون ملل موجوده صحيح هذا كفر بالله تعالى لأن الله قال إن الدين عند الله الإسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع بي يهودي ولا نصراني ولم يؤمن بي إلا مات كافر وقال الله عز وجل يا أهل الكتاب لم تكفرون بايات الله وغير ذلك من الآيات فكفرهم الله تعالى ثم يأتي من يأتي بعد ذلك ويقول لا هم مش كفار نسأل الله العفير حسب الله ونعم الوكيل أحب هؤلاء الله بيسألونه سؤالا قالوا له من هم اهل الكتاب في زماننا قال مفيش اهل كتاب. قال كده مفيش اهل الكتاب الاجابة دي تحتمل معميين معميين احدهما لو هو يريد ده يبقى يعني يعني وصل الى درجه من القوه في الحق الى درجه نعبر هذا التعبير لكن للاسف هو يريد المعنى الاخر لما سئل من اهل الكتاب في هذا الزمان قال مفيش واهل الكتاب في كل زمانهم اليهود والنصارى هم اهل الكتاب وليس هذا تشريفا لهم انما هذا توبيخا لهم الله تعالى لما جعل يقول لهم في القرآن يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب إنما هذا كان من باب التبكير والتوبيخ وليس من باب التشريف هذا كقولك للولد الفاسق الذي هو من صلب عالم تقول له يا ابن العالم تفعل كذا كما قال قوم مريم له قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك يعني أنت بنت نفس أفاضل كيف تفعلي هذا كذلك إذا قال الله يا أهل الكتاب إنما هذا من باب التبكيت والتوبيخ كيف وقد نزلت عليكم الكتب ومع ذلك تكفرون ولذلك أهل الكتاب موجودون موجودون طالما وجد في الأرض يهود ونصارى إنما الرجل لما قال ما فيش يقصد ايه يقصد إنه إنتوا قوعوا تقولوا ان اللي موجودين دلوقتي دول كفر لأن القرآن بيقول على أهل الكتاب ايه كفر، فلا ما فيش أهل الكتاب ليه؟ لأن سلفه اللي موجود برضو معاه لما راح أمريكا بيقولون انتوا ازاي بتقولوا السلام ومش عارف ايه وعندكم في القرآن القرآن عمال يتكلم عن اليهود والنصارى ويقولوا انهم كفار لهم من قال ذلك قالوا لهم ليه كل القرآن عندكم مليان يا اهل الكتاب وتكفير لهم ويقصد اليهود والنصارى قال لهم لا ده المقصود في القرآن الاهل الكتاب اليهود والنصارى الذي كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم انظر الى الضلال وليه يقول لا لهم لا مش دول اللي موجودين دلوقتي دول حلوية إنما اللي كانوا كفار اللي كانوا في زمن محمد صلى الله عليه وسلم يعني الآيات اللي في القرآن حالياً دي دلوقتي مش بتاعت اللي موجودين ولذلك قال الآخر علي جمعة والتاني سيدة مطاول للأسف قال علي جمعة مفيش مفيش يقصد ايه يعني ياكم تقولوا كفر لأنه أصلاً الكفر راحوا فين مشوا خلاصوا ومضوا كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إنما دول ينفع نعمل معاهم تعتقد اسمه مجمع وكل واحد برضو يفعل ما يشاء ويعتقد ما يشاء حسب الله نعمل فيه إن الدين عند الله الإخلاق قال وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هو في الآخرة من الخاسرين وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الذي أذن به الله سبحانه وتعالى هو شريعه الاسلام اما غير ذلك فكلها شرائع مردوده على من أحدثوها ولو سموها بأي اسماء سموها فكلها مردوده عليهم اينا طيب نقف على السؤال الثاني عشر اللي هو كم مراتب ديني الإسلام للمرة القادمة إن شاء الله. الآن وننتقل إلى كتاب منهج السالكين في الفقه.